خالص حصريا على موقع دي جي يومك مش فايد بايت في الاستوديو الفرق بيننا باين في النتائج نزلت اثنين واحد ما جاش والثاني خايب تبقى نعش ما قالك قلتها لك خليته يعمل مزيكات ولا من 3 دقايق قولوا لي هاي الفوزه فاكر انها بكتره التسيت ما مع الشبنشن على بعضهم في التراك بوظه جهل خلى شكله اوحش من معظمه شكله فوزه في التراكين جاي يفتحر يا ده مش راب ولا سكيلز ولا تات ولا باتينز ولا كلام ولا دريل كده نمل كده نقل كده نال وازاي انت من سنك كنت يا اسطى سنك وما تقولش قوره تاني قال لك بيرك يزعل اسع المنهك ما تيجي فجبتوا زيت ما كان احسن لك انت من صحبك المقنع يا اسطى ده مش صوت توليت هو انت شايل منك من ابويا ظابط ولا عشان أبوك ما كانش ظابط الأداء عندك في البيت يشوفك كل يوم في حتة يصب يصبحك بعلقه ما كده أبوك الصلص في بينهم حاجات مشابهة أفضل أنا كابوسك زي اقول لك مش هفرقعك بنشوطك من على الفس مكتوب بعديها قصف جابها فطلع بيتي وبيتك من القصة بدل ما اقول كمان والله ربك اعلم اعرف عنك ايه هتشوف قدام اصل انت عندك اخت فالمره ده كل لسان وأمي سرته لأوقات تاني تبقى تأجبت لختك وأمك كل كلام أقصر لك سنة أتمنى تعيش بأسنك الناس في القم على فتح كلامك بتقول بنشو تقترب منك هل تنكر إنك متمزق منك وعيسى في ضلالك تشكت شكله مزوخي وهيتعبنا يخرب بيتكم عريتونا دستة ولا شباب على ناس يوبي رزونا مع إنك ماشي في كل حيت تقول أناس ميفوز الصحفيين ما كانواش عارفين اسمك في مهرجان جونا زائد إني قلت بلعط معكم حرب نفسية أول مرة جاني في جونا بوسط له الأمسيه وأنت فكر لبننا كم دسية وكم أغنية دنا وراء لحد ما بطلها نتشغلنا داية فكان مع يستفلي أسفوازك خودة وهاي دسوني أفش الناس راب بسعدهم يا بسوني إنزين في ناس تستفيد دفع عندك ناس غبية المرة جاية هيحط فوق نيته أي ما مرة هيشتم بقول جاية سدت أنا بطولي مش لازم أنت عشان هدت أنا مدرس اللعو أمي الجزم عشان همت كل مرة نزل وهدف فيلا محمد ناجي جد أنا بديك عشان لو فنغلبنو ما بتركز فوزة دافع للتكنوكرز علشان بدل ما تدفع للتيك توكرز كان أولى للموزعين والمخرجين كنت تحاسبهم وتكون سبب في رزق يعني مش دس السياسه ده السياسه ده لسه دوسه جامد ما بنسمعكش لا منطقش والناس معاك ديب الجامل ومحدش يقدر يستحمل أي فكلك بالكامل ودي سهل اعمل زيك ابو امك عيلتك بالكامل طب امك طب خالتك طب عمك خالت عمك أنا عمك يا مهلس اتقل ودي لسه هتتغمق نزلت السن زي وشه وغبي مخخمه دهون سمنه وده بيسمع حد عبيته ماهوش فنان الناس فاهمه يا زياد أهلين دايقينك علشان أهلك طلعوا غياب يا زياد انت مش عمرو على حمائي ولا العود دياب يا زياد أنا جاي لكلام ومؤكد إنك قبل الشهرة كنت بتسلم فولة بجهتك لجلة فلوس ما هو ده يا زياد أخط مفهوم بيتفسق لالون كل ما فيها بيقول إنكم تدفعوا لي لجان على طول جه. لو أنا بديت في تسجيل موجود جه. لو أنا بديت في إثبات وشادات كرنيات وحاجات ده أكيد مرفوض فو وقول لكم كيف سكلي سايمو مع مودلز كليبك لأنه بيبان مدلو عرفك كمان حقيقة يا زيادة أبويا ربوني خد جنيه من بنات آه. وأنت كنت عايش مع واحدة في بيتها بتصرف عليك بالآلاف لليالي يا صديق أكيد بيتك مستاء وأنت مشتاء بما أنك بتدصرف عليك فكلمة هالبتمشي بتكون متساء كنا لحسنها فن <تصفيق> على سن مش على سلم بتقول شتيم في الدس بس زي دورك في الف ما تجيش تقول لي طب حن طب كنت تقل البن أمك وعيالها إزاي ما دي دخلت فرس مصطفى الجن ايه القرف ده بقيت بجد حاجة تقرف يا هدي نفسك وعيلة تنفخي صدرك ما فيش بتاع طب كنت تعقل الكلام انا مش بتاع عيال انت بس بتشوف كيندرك استسهال بختك مال انتو شمال دوستر كورت على اللاب في اشعال لما دخلت بيف معاك انت وصحابك في الحالات دي بس بقيت بتاع عيال زي الانصاص اللي, اللي معاك في الشنطة بوركا قالت باتل في كابلك ياخد اللقطة لوجيك ما انتو ده اللا ديل ده الدول السقطة اللي حفيت افتح مصطك كزوزه هو انت فاكر كل الناس بتقبض نفس فلوسك هو انت فاكر يا اسطى حرامي زياد هو انت فاكر كل الناس ما بتحاسبش بروديوسرز ممكن اكل منك اربعه انت في دي في المرش بتاعك زياد كوكا اسمك في دي في بيفروت فروت وضرب ابيوكانس سي اي او لو التلاتة بيكتبوا كان زمان كي او <تصفيق> يا فيزي خلي بالك من نفسك عشان كله هيعمل بعد كده انه مش عارف ماشي بالكربون دار ودار هي بيجا ترون افتح كوزا ودايلو ناقص من كندريك مش لايق انا المزيكا من كارتي مش لايق تسرق بروديوسرز وفلوسهم مش رايق فطبيعي ان الوالد زابط اكتر حاجه تضايقك وفتح الكلام انت اللي بتاع لجيت قلت اتسبق طب ما تقول لي تدفع كام بعد اتركك كده بقى الفرق ليا حاسس نفسي احمد سانتا في قص من منمنع الكلام طالما انت هتدفع قول لي ليه انت عامل حمله ازاي بتاع الشرق يغلق فمك دقه كامله بطينه نصر اخواتي ميدان الساعه 7 10 الزهراء مكرم ام بي تام ما العبش صدرات لثمانيات كنت بصدر فهم لسه وراكفه مش هتت بصدتك بتقول كلام ما تلبسوش على لبس مقطع طب اسرق كارتي ماشي اللي دخل مجدي شطة فقه قرف يا سيف في مرض هنسك تاني ليك الشرف انا دمرك قدت على المتجره وصفر على المعصره 8 غرب خلتك تكتب خمس تصاد كلهم زي الخرا بعد تمانية غرب زيزي ومن ما نمدوش في استكبار وفي انكار زيزك تقبت ما بتاكلش نم خمس ساعات وسرح يفكر انه قبل حل نزل بوست بتاع مقاطعه الناس قالت له خد هنا الفوز ادرك ان شكله فرطه كبيره شايل البوست اللي ننزله مش فاضي لكم من تات لو كنت منتهى الناس اللي اتوفت على الربز راح نجيله تسكحات وشتايم من زيت ادع عين فضيله ربع يوم الزوز رجع مصر مكتئب كل زمايله قالوا له رد الجرح يلتئم من اللي سواك علي يا زيزي ما انت عارفه مهما قلتي عني ده اتفق محدش صدقك شخص عار على الفيوم ومستغل كرهتنا يوصل في اي بيت انت لابس سلفي بس مش بارل وبتتكلم في المقاطعه عليه وانت بتقبض من شل ست ايام بتكتب عني ايه فاكرني فيلم تبعت بوركو بنجو بيدسوني من الغلط <acht> انا شارب قهوه مونوم انت يا اسطى جديد بس بتتركب وانت فاهم وانا فاهم القصه جايه حقيقيه وفي ناس كتير شاهدين حصل بعد علقه المعادي قالوا حفله هناك حصل جوه نفسه عارف انه مش راجع سليم فكان الحل حد من المعادي يروح معايا كلم عليوكا قال له الحقني عندي حفله خايف الشمس يشوف شويه يا اسطى الناس دي كفرك لوك عشان متقدر ومظبوط المعادي عادي بعد ناس من العرب دخلوا وخرجوا في غفلة فأس بتجيكم إنه كارت واتو بيبيع صاحبه قطع مع الليوكا بعد ما خد منه مصلحته أس بتجيكم جهلوا فكوا نفسو عالم نزل تكتوب كايا كابشن فيها أيام ليبان كل بق في فيكم عنده سعر وعنده ديا برا ليبان مرة سربنتين خطأ غبية أنت مش محتاج دسك انت عايز ثرب بي الأخ عنده أزمة في الهوية الجنسية باجي كل سنة وسابت زي عيد ميلادي كنت هدي بتحرجو مني سايكومتي كل الدات اللي قلتها ترك أله قبل كذي مش ده كل دي حاجات بقولها في دراكدي محمد فتح دماغك ولا قسطنطينيه ما قلتش كلمه فيك عليك ما تمثلش الضحيه ما ايديك من انتم عيال طريه ازاي مثلت فيانجو في صحبتك فيلسطينيه يا اسطى انا الاسطوره انا التاريخ محمد خالد دسك في الطراوع عكس ديس يا سولد سوليد رد فيكم ومش رد لا ده بوليت اي حد بيدفع انفاسه عبيط وعامل ملك هو انت شفت اتباعك يا اسطى عاملين ازاي هو انت شفت اصحابك بيتك مشتت يا فرمات وسط زياد. تايم. بص يا ستا أنا عارف كده كده أن أنت ممتعرفش تعمل حاجة أوريجنال فدائماً بترجع على مرجع يعني دائماً في كارتي دائماً مثلاً في دخلت بيف فبتحاول تشوف آخر بيف حصل في السين فكيندريك فعملت خمس تراكات عشان تنزله على, على موقع دي جي, جي كيمو دوتكون بص هو المفروض كمان تريبوتل. أشرح لك يعني إيه ريباطل عشو عرف أنك مش فاهم المفروض ترد على الحاجات اللي أنا عاد أقول لك عليها فهم المفروض يعني تعكسها. ما تفزلش التركات أنت عملها بتشتمي زي اللهبل من غير ما يبقى فيها أي محتوى غير شتايم امشي امشي نعني تبشر حليبيني أصلا مشي <تصفيق> دعوة دعوة شو شو عكلا